Bismillahirrahmanirrahim. <Siser> Baca bismi Rabbika al-Ladhi khalq. Khalq al min alaq. Baca warabbika al-Akram al-Ladhi bil-qalam. Al-lam ma <compteaisama> lam yalam. كَلَّا